وهي هذه الحركة نفس المقدمة التي هي هذه نقلة إذا ما أفادنا معنا جديدا وشرط القياس أن ينتج قولا آخر قولا جديدا قال وهذه النتيجه إحدى المقدمتين ويسمى ذلك مصادره عن المطلوب يعني أعرض عن المطلوب يعني غير المطلوب، وهو مردود هذا التصرف من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين بشرط القياس ان تكون النتيجة مغايرة للمقدمتين. أقول العالم حادث، العالم متغير، العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث. فقولنا العالم حادث غير العالم متغير وغير كله حادث كله متغيرين حادث هذه نتيجة معنى جديد معنى جديد وهي نسبة الحدوث إلى العالم نسبة الحدوث إلى العالم بين الأولى نسبة التغير إلى العالم ونسبة الحدوث المقدمة الثانية نسبة الحدوث إلى التغيير فإذا كل من المقدمتين مختلف عن النتيجة التي هي نسبة الحدوث إلى العالم قال من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين فلم يحصل علم زائد عليها نعم يعني على المقدمتين فلم يحصل علم زائد عليها نعم لو قال إيش؟ عليهما كان احسن ايضا لو قال عليهما كان احسن ايه عليها تفيد انه مقدمه وحده او من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع ايضا يعني الخطأ هنا بسبب ايش اللفظ لكن من حيث المعنى كقولنا الفرس حيوان وكل حيوان ناطق ينتج الفرس ناطق هذا كلام غير سليم لماذا لانه اعطى حكم النوع وهو الناطقية التي هي حكم الانسان والانسان نوع من الحيوان اعطى هذا الحكم للجنس فقال كل حيوان ناطق وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بحكم الإنسان الذي هو نوع اذا أعطى حكم النوع للجنس فكانت النتيجة باطلة أو من جهة جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطعي أمر وهمي جعله كالقطعي كقولك في رجل يخبط في البحث ما عنده معرفه بيئي من عزاوية بيحط من عراوية لكن بجيب بيقول والله العام والخاص والمطلق بيجيب الخاص بدال المقيد وبيجيب القيد وبيجيب المطلق بدل العام وبيجيب المشترك بدل الشركة كلها الفاظ يقول المشترك يعني شركة المضاربه هو إجاب كلمة مشترك كلمة مستعمله في الأصول وشركة مضاربة كلمة مستعمله في الفقه لكن مثل ما بيقولوا عنا بمثل عمي بيخلط عباس الدباس بيقين على الزاوية بحوض عراوي ايه ايه ايه فيخلط قولك في رجل يخبط في البحث وهو بعيد عن الفهم هذا يتكلم بألفاظ العلم ألفاظ التي تتكلم بها الفاظ علم الفاظ علمي يبحثوا يبحثوا العلماء وكل من يتكلم بالفاظ العلم عالم صحيح هذا الكلام أنا. ينتج هذا عالم وبطلان النتيجة من جهة جعل توهم عالميته كالمقطوع بها جعلنا ايش توهم عالميته هذا يتوهم هو يمطق بألفاظ العلم لكن لا يشترط أن يكون عالما أنه قد يكون يخبط خط عشواء لا يدري ماذا يقول فتوهمنا أنه عنده علم فجعلنا هذا الوهم كأنه حقيقة فكانت النتيجة خاطئة قال وأما الخطأ الواقع في القياس من جهة صورته ما سبب الخطأ الواقع في القياس بسبب مادته نعم فبأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة الأشكال التي عرفناها والتي عرفنا ضروبها والمنتج منها وغير المنتج كقولنا كل إنسان حيوان وكل حجر جماد إيه وين الحد الوسط أه؟ لابد أن يتكرر الحد الوسط في القياس إما أن يكون محمولا أو موضوعا محمول في مقدمة موضوع في مقدمة يعني المهم لابد من تكرر الحد الوسط هنا ما تكرر الحد الوسط كل إنسان حيوان أتان بكلام ما له علاقة بهذا قال وكل حجرين جمال شو بيطلع معنا ما بيطلع معنا قياس وقد تقدم التنبيه على أن هذا تكرار لزيادة الايضاح للمبتدئ وسبق بصفحة 13 لما اتكلم عن إيش الأشكال قال إذا اختلف هذا الشكل اختلفت هذه الأشكال قال في صفحة 13 فحيث عن هذا النظام يعدل فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام يعني يعتبر نظاما فاسدا ويعتبر قياسا فاسدا وفي اثناء الشرح في اثناء الشرح ايضا قال ونعم فقوله فيما يأتي والثاني كالخروج عن اشكاله هذا هو قال كالخروج عن اشكاله تكرار مع هذه لزيادة الايضاح يعني المهم الخطأ الذي يقع في القياس من حيث صورة القياس نعم أن لا يأتي بالقياس على نعم صورة من صور أشكاله الاربعه وقد تقدم التنبيه على أن هذا تكرار لزيادة الايضاح للمبتدي نعم أو يكون شو قال بأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة أو يكون فاقد شرط من شروط الانتاج المتقدمة للأشكال الأربعة مر معنى أن كل شكل من الأشكال له شروط حتى ينتج فإما أن يأتي القياس لا على صورة من صور الأشكال الأربعة للقياس او حتى ولو جاء على شكل من اشكاله لكن ايش لا يتحقق الشرط لهذا الشكل حتى ينتج نعم او يكون فاقد شرط من شروط الانتاج المتقدمة للاشكال الاربعه كأن تكون صور الشكل الاول المشترط ايجابها الشرط الشكل الاول يشترط ان تكون ايش المقدمة الصغرى موجبة نعم كأن تكون الصغرى الشكل الأول المشترط إيجابها سالبة أتان بهذه إيش؟ بهذا الشكل لكن أتى بالمقدمة الصغرى سالبة وفي هذه الحالة الشكل صحيح لكنه لا ينتج لأنه فقد شرطا من شروطه أو تكون كبراه المشترط كليتها جزئية الشكل الاول يشترط في الصغرى ان تكون موجبة وفي الكبرى ان تكون كلية حتى ينتج هذا الشكل نعم فاختل شرط من هذين الشرطين جاءت الصغرى سالبة او جاءت الكبرى جزئية فلا ينتج كقولنا في الاولى لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء سالبه فإذا خالف هذا الشكل في إنتاجه لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جسم ينتج لا شيء من الإنسان بجسم الإنسان جسم ولا مو جسم جسم فالنتيجة خاطئة لماذا؟ مع أمرهم أن الشكل صحيح فأنا لكن إيش؟ لأن الشكل الأول انه الحد الوسط نعم محمول في الاولى موضوع في الثانية فالشكل صحيح انما اختل شرط من شروطه نعم قال وهو باطل لفقد الشرط وهو ايجاب الصغرى وفي الثانية يعني حيث اشترط ان تكون كبراه كلية فجاءت جزئية كل انسان حيوان هذه سليم ما في شيء معام صغرى موجبة وبعض الحيوان فرس هذه كبرى لكنها جزئية والشرط ان تكون كلية ينتج بعض الانسان فرس بعض الانسان فرس لا هذا كلام غير سليم بعض الانسان حصان لكن مجازا أي نعم اما فرس او حصان حقيقة لا قال وهو باطل لفقد الشرط وهو كلية الكبرى وقس على ذلك فقد وقس على ذلك فقد أي شرط من شروط الأشكال الباقيه أي شكل من هذه الأشكال مربعنا أن هناك شروطا لانتاجه فإذا نعم تغيرت صورة الشكل كانت النتيجة خاطئه صورة الشكل سليمة لكن ايش. اختل شرط من شروط انتاجه تكون النتيجة خاطئه نعم. ثم قال هذا تمام الغرض المقصود من امهات المنطق المحمود يعني في منطق مزنون نعم هو تكلم عن المنطق المحمود اللي هو ما قدم جوازه لكامل القريحة والقولة المشهوره الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. نعم قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته يعني ايش ما قصدته من فن علم منطقي نظمه العبد الزليل المفتقر يعني شوف يعني هذه اخلاق العلماء لرحمة المولى العظيم المقتدر سبحانه وتعالى الاخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان ونحن جميعا ان شاء الله تعالى مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطى عن القلوب امين وان يثيبنا بجنة العلا فانه اكرم من تفضل سبحانه وتعالى اقول الامهات جمع ام قال ايش امهاتي المنطقي جمع ام وام كل شيء اصله الام هي الاصل ام القرى اصل القرى وتقدم مرادفة الاصل للقاعدة يعني سبق قال بان كلمة الاصل تستعمل احيانا بمعنى القاعدة الاصل في الاشياء الطهارة يعني ايش القاعدة والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة والعقائد المنابذه للشريعة يعني المخالفة للشريعة والفلق الصبح ونظمه من النظم هو الكلام المقفى الموزون قصدا الموزون قصدا حتى يخرج ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الفاظ موزونة فهي ليست بشعر وما جاء في القرآن أيضا من آيات أو جمل موزونة لكنها لم يكن نظمها هو المقصود نعم كلام المقفى الموزون قصدا هذا الذي يسمى شعرا وهذا النظم من بحر الرجز وأجزاؤه مستفعل ست مرات نعم مستفعل مستفعل, مستفعل نعم والشطوة الثانية كذلك والعبد المتصف بالعبودية وهي غاية التذلل والخضوع هذه العبودية نهاية التذلل ونهاية الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى وليس للعبد وصف أشرف منها أشرف وصف للعبد هو ايش للإنسان يعني هو العبودية لذلك في أعلى المقامات الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا بالعبودية سبحان الذي أسرى عبدي فأوحى إلى عبده ما أوحى بينما في مواضع ثانيه سماه الرسول سماه النبي فالعبوديه ارقى ارقى من هذا شو قال الشافعي رحمه الله تعالى مما زادني شرفا وتيها وكت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت احمد لي نبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اكرمنا بهذا ولهذا قدم موصوفها على غيره ولهذا قدم موصوفها على غيره الموصوف بالعبودية نعم قال نظمه العبد الذليل قدم ايش وصف العبودية على غيره من الصفات نعم